قريش الى فهم رحله الشتاء الرحمن الرحيم لا في قريش الى الرحمن الرحيم في قريش الى فهم الشتاء اصنعوا ليعبدوا لا في قريش roi